1. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 2. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئا وأصلح بالهم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 فَإِذاَا لَقيتُمَُّذينَ كَفَروا فَضَربَرِّقَ بِحََّ إذَا أَسْخَاتُمُم فَشُدُّ الْوسَاقَ فَإَّا مَنْ بَعْضُ وَإَِّا فِدَ فَشُدُّ الْوسَاقََ فَإَِّا ظَلَّ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَاتَّصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم 129. ذلك بأنهم مَا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمْنُ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُم مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ لَبَنٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ من خمر لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَأَأَمَّهُمْ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَفَا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 119. فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنا تَقَلَّبَكُمْ وَمَسْواكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ إِلَيْكَ نَظَرًا إِلَيْهِ نَظَرُ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ 117. فأولى لهم قاعة وقول معروف 118. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولا اَلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمَّا لَا قُلُوبٌ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ الذين ما تبين لهم منه هدى الشيطان سول لهم واملا قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم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 امحس بالذين في قلوبهم مرض الا يخرج الله اضرانهم ولنشاء اريناكهم فلا رفته بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القرون والله يعلم اعمالكم قُلْنَا إِنَّنَا نَبْلُو وَنَنظُرُ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ مِنْهُمْ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرَّ الله شَيْئًا لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ من الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله له فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الآلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إن 119. وإنما الحياة الدنيا لعب ولم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضرانكم ها أنتم ها وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ